غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصبا المصباح في الزجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يُقد من شجرة يُقد من شجرة مباركة زيتونة.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 رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاة وآتاء الزكاة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 كَمَا تكذبان مذهماتن فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان ضاخرتان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 لم يطمثهن إنسا قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلام إربك ما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والكرم.